السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كم يتبقى من الحصصية على الانتهاء من المعهد ها الحصصية فقط طيب طيب ممكن نهد حصه كمان نراجع والأسئلة ولا مش ممكن ها لأ من يفتي فيها ربط المعهد ولا انتم طيب بقى ان شاء الله ال حد يبلغنا عن طريق الهاتف السادة من فضل محمد ان احنا ناخد محاضرة ثالثة للمراجعة وإلقاء الاسئلة وان ابا أو اولا تلاقي المعهد لحد كده حد بس يعلمني بحيث اننا اللقاء القادم ان شاء الله اتي بالاسئلة باذن الله نعم ها؟ موجود مع اي احد مش المحمول الثاني اللي هو المكتبة لأن ذكر مقفول على طول يعني موجود يحنى عادة أخذ إن شاء الله مشهد خلص نستعين بالله عز وجل ونكمل مباحث علم أصول الفقه وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن العام وعن التخصيص وعن الوسائل أو الأساليب التي تستخدم في تخصيص العام نتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى على المطلق والمقيد المطلق في الاصطلاحي هو ما دل على الحقيقة بلا قيد هو ما دل على الحقيقة بلا قيد وكما قلنا قبل ذلك أن المطلق عمومه شمولي ولا بدلي ها المطلق عمومه ايه لا بدلي عمومه ايه بدلي أما العام عمومه شمول وشموله عموم وأيضا من جملة الفوارق التي نفرق بين المطلق والعام أن المطلق لا يدخله الاستثناء وده من أعظم الفوارق بين المطلق والعام المطلق لا يدخله الاستثناء والمقيد لغة هو ما دل على الحقيقة بقيد. استرحنا. اللي هم عايز يبقى المطلق ما دل على الحقيقة إيه بلا قيد. تبقى المقييد ما دل على الحقيقة بقيد. ما دل على الحقيقة بقيد. أهم ما في مبحث المطلق والمقييد هو أن المطلق يعمل به على إطلاق. ما لم يأت دليل صريح صحيح على تقيده. ده أهم شيء. كما قلنا قبل ذلك أن العام يعمل به على إيه؟ على عمومه ويشمل كل أفراده. ما لم يأت دليل صحيح صريح على التخصيص. وكذلك المطلق يعمل به على إطلاقه ما لم يأت دليل صريح صحيح على التقييد. على التقييد. متى يحمل المطلق على المقيد؟ وبمعنى متى لا يعمل بالمطلق على إطلاق بل يعمل بالمطلق بعد تقييد؟ الجواب إذا كان الحكم واحد إذا كان الحكم واحد أما إذا اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. بل يعمل بالمطلق على إطلاقه وبالمقيد على تقييده تاني بنقول متى يحمل المطلق على المقيد إذا كان الحكم إيه واحد لأن اختلاف أصل الحكم يدل على الاختلاف في وصف الحكم وهي أمثلة وكي... وسيتضح الخلل في كثير من الأحكام عند عامة الناس يبقى يحمل المطلق على المقيد إذا كان الحكم واحد طب لو اختلف الحكم يعمل بالمطلق على إطلاقه وبالمقيد على, على تقييده مثال ذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ودوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم واردلكم الى الكعبين ده نصهم النص الثاني في صورة المائدة فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بودوهكم وأيديكم كتبت نصين كتبت خنونا نصين بص بقى كده نصين فاغسلوا ودوهكم وايديكم الى المرافق النص اللي هو في بتاع التيمم بودوهكم وايديكم تجد ان في لفظ او في اية التيمم الله عز وجل قيد اليدين ولا اطلقها ها؟ قيدها اليد يا اخواننا في لغة العربي تطلق من اول الاصبع حتى الكتف وده بيسموه الكف وهذا بيسموه ايه الساعد وهذا العضد دي ولكن كلها ايه اليد فاذا اطلقت اليد بتشمل المعنى كله فقوله عز من قائل فاغسلوا ودوهكم وايديكم الى المرافق هنا مطلق ولا مقيد قيد ربنا عز وجل اليدين قيدها فين الغسل الى, الإيه إلى المرفقين وبالتفاق المرفقين يدخل في الغسل لانه الى هنا مش للحد لا بيدخل فيها ايه المرفقين طيب في ايه التيمم قال عز من قائل امسحوا بوجوهكم وايديكم وايديكم مطلق ولا مقيد مطلق فين التقييد بقى دلوقتي مفيش تقييد خالص عندنا مطلق امسحوا بوجوهكم وايديكم اليد بقى خدها من اول هنا طيب هل يجوز ان نقيد مطلق التيمم على قيد الوضوء أم لا يجوز ها الجواب لا يجوز ليه اختلاف ايه بيختلف الحكم خدوا وركم دي الحكم فلما اختلف الحكم دل على اختلاف اصل الحكم على اختلاف وصف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد فيعمل بالإها ها بالمطلق على اطلاقي وبالمقيد على إيه؟ على تقييده يبقى في الوضوء نغسل اليدين الى المرفقين وفي التيمم ها لو, لو لم يكن في الباب إلا هذه الآية فقط نعمل ايه نمسح لأدك الله لو لم يكن في الباب إلا هذه الآية ولكن وجدنا بالبحث أن ورد في الباب نصوص أخرى من جملتها حديث عمر بن ياسر وهو في الصحيحين وفيه يقول أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأجنبته فحان وقت الصلاة فتمعكت وفي روايات فتمرغت كما تمرغ الدابة وصليت وكان مع عمر بن الخطاب أما عمر فلن يصلي فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا بيديك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد بيديه ضربة واحدة ضربة واحدة وتمسح بها وجهك ودهك, وكفيك, ودهك وكفيك يبقى اطلاق آية التيمم قيد بايه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قيد بايه بالسنة واضح يا اخوان ديك يبقى يحمل المطلق على المقيد اذا اتفق في الحكم اما لو اختلف فلا يجوز الحمد المطلق على المقيد تب نعمل ايه سعتها بالمطلق على اطلاقه وبالمقيد على ايه تقيدي قال الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل أن يتماس في كفارة الظهار في كفارة تحرير رقبة من قبل أن يتماس وفي كفارة قتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله يبقى الحكم في الاثنين ماله واحد تحرير رقبة هنا وتحرير رقبه. هنا ولكن في كفارة الظهار الكلام جيه مطلق ولا مقيد ها؟ مطلق ها؟ لا الرقبة نفسها فتحرير رقبة ده مطلق صحيح أي رقبة توزئك أي رقبة توزئك ولكن في كفارة قتل الخطأ قيد المولى عز وجل الرقبة بالمؤمنة والحكم واحد في الاثنين اللي هو تحرير الرقبة فلما كان الحكم واحد في الاثنين لزاما علينا ان نحمل المطلق على, على المقيد يبقى هنا ما ينفعش نقول ايه يعمل بالمطلق على اطلاقه ولا بالمقيد على تقييده واضحة؟ مفهوم يا اخوان نديك؟ تعال معايا كده في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه في خيالاء لا ينظر الله عز وجل له يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم في مسلم هذا المسلم ما أسفل الكعبين فهو في النار أو ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار يبقى في الحديث الأول علق الشارع العقوبة في جر الإزار على الخيلاء مظبط ها علق يعني قيدها على الإ على الخيلاء وفي النص الثاني أطلقها ما اسفل الكعبين فهو في النار لم يعلق او لم يشترط او لم يقيد بخيلاء ولا بغيره طيب هل يجوز لنا ان نحمل المطلق على المقيد ام لا يجوز الجواب لا يجوز ليه لاختلاف العقوبتين ايه معنى اختلاف العقوبتين يا اخوانا خليك معايا كده انت كنافت النصول اكتبتهم شي من ذر ثوبه في خيلاء لا ينظر الله عز وجل له يوم القيامة وما اسفل الكعبين إيه؟ من الاذار فهو, فهو في النار احنا بقى لما نيجي نحمل المطلق على المقيد المطلق فين عندنا فين المطلق ما كعبين. والمقيد من جر ثوبه في خيلاء يبقى لو حملت المطلق على المقيد سيترتب على هذا الغاء العقوبة الثانية صح ولا مصطح مصطح كده كويس يعني علشان أقول ايه من جر ثوبه في خيلاء لا ينظر الله عز وجل إليه واحمل المطلق في الحديث الثاني على المقيد أقول وما أسفل الكعبيني من الإيظار خيلاء لا لا ينظر الله عز وجل إليه هم الكيام. من يجب أن على حكم واحد فلما تم حمل المطلق على المقيد مع الاختلاف الحكم ترتب على ذلك تعطيل أحد الحكمين وهذا مما لا يدوز بالاتفاق اتفهمت ولا لا أذية يبقى لن حد يقول لك لا أقدر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة إزبال الإزار علقها على خيلاء قل له لا لذلك النووي عليه رحمة الله في شرح مسلم يقول والأصل عندنا أن من جرث وبه خيلاء أو لغير خيلاء فهو مرتكب للمحذور ما فيش فرق ولكن إيه العقوبة إيه بدهاختلف ولكن كلا الفعلين محرم في شريعة الله عز وجل ده بالنسبة إخواني للمطلق وال المقيد نعم ثاني ايه الحديث الأولاني قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه في خيالاء لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيام يبقى هنا معصية ولها عقوبة مظبوط المعصية اللي هي إيه؟ جر الثوب القيد اللي هو إيه؟ خيالاء العقوبة لا ينظر الله عز وجل إليه هوم القيام ده ما فيش كلام النص الثاني ما أسفل الكعبين من الإيذار فهو في المار عقوبة بايه ذنب العقوبة ولكن لم يقيد ولا قيد احنا بقى هل ينفع ان احنا نحمل المطلق على المقيد الجواب لا يجوز لي... لاختلاف الحكمين معنى اختلاف الحكمين يعني... يعني اختلاف العقوبتين الخيالاء له عقوبة ومن غير خيالاء له عقوبة تانية فلو انا حملت المطلق على المقيد وحدة من العقوبتين هتتلغي وهذا لا يبوس. يعني لو قلت ايه ما اسفل الكعبين ده هنحط له قيد القيد اللي هو ايه خيالاء يبقى يتلغي في النار طب واحد يقول لك طب هنقول ايه ما اسفل الكعبين خيالاء فهو في النار ما ينفعش لانت عشان معنى تحمل المطلق على المقيد يعني بتشير المطلق خالص وبتعمله مع المقيد ويبقى الحكم بتاعهم واحد ولا اتنين يبقى الحكم واحد يبقى الحكم ايه واحد طيب ده بالنزل يا اخوانا للمطلق والمقيد بعد ذلك نتكلم عن المجمل والمبين. المجمل والمبين. المجمل هو اللف الذي لا نعرف المراد منه إلا بعد البيان. هو اللف الذي لا نعرف المراد منه إلا بعد البيان. خلكم معايا كده وركزوا عشان نفهم المجمل والمبين. أي لفظ يا يخونا في لغة العرب له معنى ولا فيه لفظ مرش معنى أي لفظ له معنى لما أقول أسد وأقول جمل وأقول رجل وأقول امرأة دي كلها ألفاظ دلت على معاني دلت على, على معاني أهد العربية لما قوموا يبحثوا في دلالة الألفاظ على المعاني وجدوا أن الألفاظ تنقسم باعتبار دلالتها على المعاني إلى قسمين. اعمل بقى جدول كده اكتب النظ وعمل تحت اسمك كده. يبقى تنقسم الألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني إلى قسمين. تنقسم الألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني إلى قسمين. نظ له معنى واحد. ولا يحتمل غيره. لفظ ايه؟ له ايه؟ معنى واحد ولا يحتمل غيره. يعني يستحيل نجيب اللفظ دهوت نحطه على غير المعنى المراد منه. وضعناه على معنى غير المراد منه مش هيتفق مش يتفق معه ابدا. وده بنسميه النص. بنسميه ايه؟ النص. إيبا لما سألك بقى ما هو النص هو اللظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد فقط ولا يحتمل غيره ما يحتملش غيره مثل ماذا يا أخوانا فقوله عز من قائل ولكم نصف ما ترك أزوادكم إن لم يكن لهن ولد لظ نصف دل على معنى ولا مدلش دل على معنى هل ممكن لغ النصر هوت نحطه على معنى اخر غير المعنى المراد منه ينفع يهوانا ينفع الشغل يبقى ده بنسميه ايه نص لا يحتمل الا معنى واحدا فقط طيب حكمه ايه حكمه يعمل به ولا يعدل عنه الا بنسخ تاني. حكم النص ثاني نعمل بإيه؟ ها يعمل به ولا يعدل عنه إلا إيه إلا بنسخ يعني لزمن علينا أن نعمل بهذا النص يبقى القسم الأول من ألفاظ العربية باعتبار دلالتها على الألفاظ لظ يحتمل إيه معنا واحد ولا يحتمل إيه غيره حكمه يعمل به ولا يعدل عنه إلا إيه بنسخ واختب كده والأعداد قاطعة الدلالة والاعداد وقطعت الدلالة. ليه الاعداد اللي هي في القرآن؟ الاعداد اللي تدخلها ربنا عز وجل في القرآن. وبالمناسبة أكبر عدد كم في القرآن؟ أكبر عدد كم؟ في أي سورة؟ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فأمر فرد عنهم إليه ص. تبو أصغر عدد؟ معيشار أحسنتم. فما بلغوا معيشار مائتينهم في سورة إيه؟ تبع. ده خلاص النوع الأول اسمه إيه؟ النص. قلبوكم معاي. كلمة النص يبقى لها معناهين، إما المعنى المراد وإما يأتي في في مصطلح علماء الأصول هو النص أي الدليل من الكتاب أو إيه أو من السنة، فكلمة النص تحتمل الأمر الاثنين هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط ولا يحتمل غيره، وإما بتفق على الإيه على الدليل الشرعي تبقى لما يريد المتكلم من إيه؟ من كلامه يعني مثلا إيه ياتي بنص على تحريم الخمر يبقى عاوز هنا ايه عاوز دليل عاوز ايه دليل طيب التقسيمه الثانيه لفظ يحتمل اكثر من معنى او لفظ يحتمل معنيين لفظ يحتمل ايه معنيين وينقسم الى قسمين وينقسم الى قسمين القسم الاول القسم الاول يحتملوا معنيين وأحدهما أظهر من الآخر تاني تاني يا أخواننا الكلام ده التأسيم ديت مهمة قوي وإن شاء الله لو تتضح هت... هتوضح لك أمور كثيرة يبقى عندنا الألفاظ من الأول تاني لفظ يحتمل معنى واحد ولا يحتمل غيره سمناه إيه النص النوع التاني لفظ يحتمل معنى يقسم لإيه ده قسمين قسم الأولاني معنا avezهر من المعنى الاخر يعني بيحتمل معنيين واحد المعنيين اظهر منين اظهر من المعنى الاخر بحيث ينصرف الذهن اليه مباشرة عند سماعه للنظ بحيث ينصرف الذهن اليه مباشرة عند سماعه لللظ عند سماعه ile는 يعني مثلا حينما اقول لك أسد ساعة ما تسمع لفظ أسد اللي هي والسين والداء ذينة بينصرف لإيه للحوال المفترس له أربع رجول وله الحوافر وله المخالب والكلام ده خلاص الذين بينصرف ولكن في لغة العربي هذا اللفظ يحتمل معنى آخر وهو يطلق على الرجل الشجاع يبقى بالقول اللفظ ده يحتمل على ايه معنى ايه ولكن احدهم اظهر منين من الاخر احدهم اظهر منين من الاخر طب حكمه ايه حكم اللفظ ده ايه حكمه يعمل بالظاهر ولا يصار ولا يصار الى المعنى الاخر افتحقوس اللي هو نسميه المؤول سمعه ايه المؤول ولا يصار الى المعنى الاخر هو المؤول الا بقارينة صحيحة صريحة تدل عليه اول ثاني وضحت يبقى المعنى التقسيم الثانية نظ يحتمل اكثر معنين فاكثر او معنين احد المعنين اظهر من الاخر بحيث ينصرف في الذهن اليه عند سماعه النظر حكم ايه يعمل بالظاهر يعمل ايه بالظاهر ولا يصار الى المعنى الاخر اللي هو ايه المؤول الا بقرينة صحيحة صريحة ده النوع الايه الثاني يبقى احنا كده اصبح عندنا كم حاجة دلوقتي وقت نص وظاهر ومؤول مظبوط ها نص وظاهر ومؤول طيب لفظ يحتمل معنيين التقسيم الثالثة معي ولا خطوة فط أجب من الأول ثاني اللفظ من الأول ثاني ينقسم إلى ها. لفظ يحتمل معنى واحد ولفظ يحتمل أيه معناين اللي بيحتمل معنين ينقسم من كم قسم من يحتمل معناين وأحدهم أظهر من الأخر النوع الثاني يحتمل معنايين ولا مرجح لمعنى على آخر يعني ليس إيه ها أظهر من الأخر لتنين في مرتبة واحدة وده هنسميه بقى ايه المجمل اللي احنا فيه ها يحتمل ولا مرجح على الاخر ولا مرجح لاحديهم على الاخر معايا ده اسمه هنسميه المجمل. ايه المجمل المجمل حكمه يتوقف العمل به حتى يبين يتوقف العمل به حتى يبين يعني ما أقدرش أعمل بالخارس أتني كده موقفه لحد يبين ورحا يا أخوان ده نسميه بقى إيه؟ المجمل المجمل يحتاج إلى إيه إلى مبين وده دس اللي هو المجمل والمبين يبقى عندنا الفضل العرب كلها لا تخرج عن كم نو... عن خمسة أنواح كله ها. النص الظاهر المؤول المجمل المبين بس؟ هالموضوع، وحدهن حسي يبقى المجمل حكم إيه يتوقف العمل به حتى يأتي المبين. طيب الظاهر ها يعمل به على ظاهره ولا يصار إلى المؤول إلا بدليل صريح صحيح. طب هو النص يعمل به متى لا يعمل بالنص متى لا يعمل بالنص متى لا يعمل بالنص بس لو جاء ناس يكن لم يأتي ناسخ نزم بالعمل به طيب متى يعمل بالمجمل بعد الايه بعد البيان طيب هل يجوز العمل بالمجمل قبل البيان الجواب لا يجوز ليه لأننا لا ندري ما المراد من اللفظ احنا عرفنا المجمل هو اللفظ الذي لا يعلم المعنى المراد منه فمقدرش اقول ايه مطلوب يعني اللفظ محتمل والاحتمالين حطناهم في الميزان قد بعضه يعني هذا مساول لهذا يبقى في الحالة لا يحل لي أن أعمل بأحد لفظي المجمل إلا بعد أن يأتي البيان مجاش البيان أتوقف واضح على مشروط حديث وهذا يا كثير في الكتاب وفي السنة جاء ربنا عز وجل بكثير من المجمل لذلك سأل الشيخ المبارك العثيمين عليه رحمة الله فإن قيل ما الفائدة من الاتيان بالمجمل مع أنه لا فائدة منه إلا بعد البيان صح المصح؟ تبغوا قال الشيخ للتشويق وإثارة النفوس والانتباه إلى معرفة المبين. فقوله عز من قال أقيم الصلاة وآت الزكاة. هذا مجمل ولا مبين؟ مجمل. وخبلك ما لسه عاوز المبين. لذلك قال أهل العلم لا يعملوا بالمجمل حتى يأتي المبين. قالوا وهناك نوع. مجمل من وجه ومبين من وجه مجمل من ايه ها من وجه يعني ايه العمل ده هو عن شقين شق منه جه مبين وشق تاني جه ايه مجمل مثل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصادي وآتوا حقه ايه يوم حصادي آتوا حقه يوم حصادي اتاء الحق مبين واجب طيب مقدار الحق مجمل مقدار الحق مجمل طب اعمل ايه انا لازم ابحث عن ايه عن المبين لازم ابحث عن ايه عن المبين والمبين يا اخوان اما ان نعرفه من دلاله الفاظ العرب واما ان يأتي البيان من الشراء من الشراء وخبلك يبا أعرف المبين أو أصل إلى المبين إزاي عن طريق الفضل العرب أو من من الشارع مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء المطلقات المطل والمتلقات شو مش أردته مشوارد النصائح والأم والمطلقات الألف واللام هنا استغرقية ولا العهد. حسنتوا استغرقية. تشمل كلها المطلقات. تشمل كل مطلقات. يتربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء. فكلمة قروء هذا لفظ عند العرب. له معنى أيه ولازم كله معنى. تذم عنهن ألق المعنى بتاعه مجمل. لانه يحتمل معنيين ولا مرجح لأحدهم على الاخر عرفناها من لغة العرب نفسها، من لغة العرب نفسها زي ما اتكلمنا في درس الماضي اللي هي في دلالة الألفاظ اللي هي المطابقة والتضمن واللزوم والالتزام، فكل نظ لغة العرب نهوا عن في في في معجم العربية وجدوا إن كلمة قر تدل على معانيين اثنين حيض وط. تم ما فيش واحدة أتأل من واحدة لا ما فيش حطناها على الميزان لسان الميزان عيدل. لم يرده أحدهم على لم يرده أحدهم على الآخر في الحالة دي تأ نتوقف عن العمل يعني نخلي ستة مطلقة استني لما نشوف في بداية التشريعات ولكن الآن استقرت الأحكام وبحثنا فوجدنا أن البيان جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وحديثها في الصحيحين من رواية عائشة دع الصلاة أيام أقراءك دع الصلاة ايام ايه اقرائقي فالمرأة تترك الصلاه ايام الطهر ولا ايام الحيض الحيض فعلم ان قرئ معناها ايه ها معناها ايه حيض هل معناها الحيض ولا المراد منها هنا الحيض ها احسنتوا المراد لانه لو قلنا معناها الحيض طب الطهر راح فين الطهر اصلا من معنيه ولكن قلنا ان اللفظ المراد هنا او المعنى المراد من هذا اللفظ المجمل اللي هو ايه الحيض واضح يا اتفهم المجمل والمبين يبقى عندنا النص يعمل به ولا يعدل عنه إلا لنسخ الظاهر يعمل بالظاهر ولا يصار إلى المؤول إلا بدليل صريع صحيح المجمل يتوقف العمل به حتى يأتيه ايه البيان من الكتاب أو من السنة أو من لغة العرب ها نحن قلنا الظاهر يحتاج يأتيه المؤول والنص يأتيه ايه يأتيه الناسخ والمجمل لازم له ايه البيان دلت خمس الفاظ اللي هي ايه في لغة العرب نص ظاهر مؤول مجمل مبين في غيره نكمل يا ها بعد ذلك سنتكلم كما في مقرر الكتاب عن الافعال الافعال ايه المقصود بالافعال المقصود بالافعال هي افعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المجرد عن القول افتحكوش كده اللي هي السنة العملية السنة العملية تالي يحوان ايه معنى السنة العملية بقى بقى ايه هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن الإيه عن القول. يعني معناها النبي صلى الله عليه وسلم فعل, فعل فعلة ولم يتكلم. الفعل ذي ما مدى مشروعيتها أو ما هي الأحكام المستنبطة منها. هذا معنى كلمة أفعال أو السنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أنا كان بودي أبسط الكلام ولكن هياخد وقت طويل وعلى قدر الصعر سنختصر دون ان نقع في الخلل العلماء قالوا ايه بالاتفاق اذا تعارضت السنة القولية مع السنة العملية تقدم السنة القولية على العملية لتطرق لاحتمال الى السنة العملية قلتاني تابت ليه ها ثاني عند تعارض السنة القولية مع السنة العملية وطبعا معنى كلمة تعارض يعني عجزنا عن الجمع عجزنا عن الجمع عمليا جمع مشذرين فالأولام قال له خلاص طالما عجزنا عن النجمع بين النصيني والنصيني متعارضين تقدم السنة القولية على السنة العملية لاحتمال يتطرق إلى السنة العملية أما السنة القولية فلا يعتريها احتمال ترى إيه الاحتمالات التي تتطرق إلى السنة العملية قال لك احتمالين الأول أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الفعل لعلة معينة لعلة معينة ولم ندري عنها والاحتمال الثاني الخصوصية احتمال الثاني ايه الخصوصية أما إذا تمكن من الجمع اللي فاتوا حاجة يقول وقفوا ايه التاني اللي فاته ما تخدمش حاجة تعديك إلا بعد أن تسمع على الصوانة تاني يبقى السنة العملية والسنة القولية السنة العملية اللي هي عبر من يعرفها ها أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلة دون إيه؟ مجرد عن القول يعني فعله ما تكلمش صلى الله عليه وسلم لكن السنة القولية أن يتكلم والسنة القولية المباحث بتاعته بتبحث في دلالات النصوص سواء من كتاب أو سن يعني مثلا لما نيجي نبحث في الأحكام التكلفية اللي هي الواجب والمحرم والمباح والمكروه والمستحب. لما يجي نبحث فيها ويقول مثلا الأمر المجرد عن قراءة يدل على الوجوب معنى كذا الأمر المجرد عن قرائن أي في الكتاب أو السنة. وفعل المضارع المزبوط النهي أي في الكتاب والسنة ما بنفرغش. يبقى السنة القولية شأنها شأن كتاب الله عز وجل عند البحث فيها عن دلالات النصوص والأحكام. أما السنة العملية فالعلماء خصوها وقالوا السنة العملية هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن القول. فقالوا إيه لو تتم لو وجد هناك تعارض بين قول وفعل يعني سيدنا قال كلام صلى الله عليه وسلم وفعل كلام تاني أو الصحابة نقلوا عنه كلام ونقلوا عنه فعل والفعل والكلام متعارضين فأهل العلم يقولوا لازم نوفق بين القولين والفعل بين القول والفعل نوفر بينه تبع جزنه إلا خلاص وما قدرناش نعمل الغالص هي من هذه يقدم القول على الإيه على الفعل ليه قدمنا القول على الفعل قال لك لأن الفعل بيعتري احتمالات احتمالات أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الفعلة لعلات المعينة ولا ندري عنها الاحتمال الثالث الخصوصية اكتب بقى وتنقسم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم خروجها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أقسام ليه السنة الايه العملي اللي هي افعال النبي صلى الله عليه وسلم فعل صدرت منه اول حاجة افعال جبلية اثنين افعال عادية ثلاثة افعال خاصة اربعة افعال تشريعية بيانية دولين حفظوا كان نوع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أفعال إيه ها؟ جبلية ها عادية خاصة تشريعية بيني كل أفعال سيدنا النبي صلى الله عليه لا تخرج عن هذه الأنواع الأربعة نمشي كل واحد بسا... على سبيل الاختصار الأفعال الجبلية هي أي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكونه بشر جبل عليها كونه إيه بشر النبي بشر ولا مش بشر ها ايوان قل انما انا بشر مثلكم افعال جبل يعني كل البشرية تفعلها ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما تفعلها البشرية زي النوم والاكل والشرب والمشي ها والنكاح لا ما لسه هنتكلم فيه بس احنا بقول ايه اصلا اهم شيء في المبحث ده هو عاوز اجتميز بين الافعال الجبلية والعادية ليه بقى لان اللعب والطعن في السنج من هنا ذهبوا الى كثير من افعال التشريعية البيانية والحقوها بالافعال العادية والحقوها بالافعال الجبلية انا خلاص الأفعال الجبلية لأن هاي قلنا دوت هود طيب الأفعال الجبلية حكمها إيه الأصل فيها الإباح والأفعال العادية الأصل فيها الإباح والأفعال الخاصة بنرجعها و بالأفعال التشريعية الباينة لزمن علينا أن نقتدي بها بغض النظر عن المجهول استعباب يعني الأفعال الجبلية والعادية الأصل فيها إيه الإباح فأمهم جايبين كثير من السنن التشريعية الباينة وألحقها بالأفعال نية الجبلية عاد هي ذو خطورة هنا هي ذو خطورة هم بصوا احنا ديت فاحنا عايزين نعرف الافعال الجبلية هي أن هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبل اي بكونه ايه بشر يعني لا ينفك عنها بشر ومعنى كلمة لا ينفك عنها بشر البشر العادي في واحد بيمشي كله بيمشي واحد ما بيمشيش كله بيمشي واحنا بنتكلمش كله بيتكلم بيشرب بياكل كله حاجه يتعامل مع الناس دي كلها افعال ايه جبلية الأصل في الأفعال الجبلية الإباحة الإباحة نعم الإيه الإيه الإكرم لا كل الناس خرمه ده كل الناس بخر إذا أحصي خلامه إلا ما راحه ما ربك لا ها. فعال إيه الجبلية الأصل فيها إيه الإباحة إلا أن يقترن بها بيان تشريعي الآن نقتلن بها ايه ها بيان وتشريع يعني فعل جبلي ولكن الشارع أمر عند تنفيذ الفعل الجبلي بشيء معين يبقى في هذه الحالة تحول الفعل الجبلي الى فعل ايه تشريع بيان كقوله صلى الله عليه وسلم او الحديث في المسلمة البراء ابن عازم اذا اخذت مجعك لتنام اذا اخذت مجعك لتنام فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اتجه على ايه شقك الايمن في كثير بقى واضح يا اخواننا ديت يبقى هنا ايه فعل ايه جبلي ولكن استحق به ايه تشريع يبقى اصبح هنا اصبح الفعل ده ايه تشريعي جبلي تشريعي يعني هو الاصل كان بنعمله يبقى الاصل فيه الاباحه ولا الاستحباب الاباحه ولكن لما لحق به شيء من التشريع تحول الى الاستحباب ده اسم الجبل التشريع معايا يا اخوانا كده ايضا قالوا ايه؟ ان في بعض الافعال الجبلية تلحق ببعض العبادات بمعنى ايه اي فعل النبي صلى الله عليه وسلم عبادة معينة ولكي يفعلها لابد ان يكون ملتسق بها ولاحق بها فعل جبل فهل يا ترى مالحكمه اذا بمعنى سيدنا النبي حج تشريع بياني ولا جبلي تشريع بياني مظبوط طب لما حجي مش وركب كويس هل الركوب الى الحج جبلي ولا تشريع بياني ها جبلي اصلا لو قلنا تشريع بياني بمفعشة حجة لو تراجب الجمل ام عيون بقى والكلام ده سيبه خاص فده يقول عليه ايه فعل جبلي لحق أو التسق بفعل تشريع بياني. واضح على المشورة يبقى من يجلع به. يبقى الجبل يبقى على جبلته والتشريع بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لازم يمشي أو يركب ليؤدي المناست واضح يا أخوة طيب الأفعال بقى العادية الأفعال العادية وهي عادة القوم الذي كان يعيش معهم النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في الأفعال العادية الإباحة فالعادية الأصل فيها إيه؟ يعني عادة البلد البلد بحالها ماشي على الموضوع دهوت. هو تفاكرين اللي خدناها العادة محكمة والثابت والغرفك الثابت بالنص العادة لك أنا خدت فيها تقريبا لقرأينا اثنين او ثلاثة وما لا تركه بالتفصيل فيارد ترجعه لها يبقى الأفعال العادية اللي هي عادة القوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش ايه معهم القصد فيها ايه اللي بح طيب ما الفرق بين الفعل العادي والفعل الجبلي اكتب بقى فرق دقيق جدا يعني وهو ان يتصور الذين في الفعل العادي ان لم يفعله القوم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصور الذهن يا و autistic تخيل كده لو لم يفعل القوم هذه الفعل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هنسلم ما graspicsige فعلة إيه عادية فعلة إيه؟ أن يتصور الذهن لو أن القوم لم يفعلوا هذه الفعل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم زي طريقة يا أخواننا البيوت التي كانت تبنى والزي الذي كان يلبس. وكثير من العادات والمعاملات فيما بينهم يسمى أفعل إيه؟ عادية الأصفاء الإباحة برضو ما لم يلحق بالفعل العادي نص شرعي فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإذار والرداء مضبوط وكان الصحابة كذلك وكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ القميص اللي باللغة بتاعتنا اللي هو بيقول عليها الجلابية وده غلط طبعا اللي هو القميص يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس يعني niin احنا بقى نتخيل كده نتخيل لو لم يلبس القوم هذا اللباس كان النبي صلى الله عليه وسلم بنلبسه ولا كان يبقى زي عدد قومه زي عدد قومه يبقى تسموا فعل عادي إلا إذا لحق بالفعل العادي نصوص شرعي قال النبي صلى الله عليه وسلم ألبسوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وطبعا طريقة الزي نفسها ما أسفل الكعبين فهو في النار عشان كده أنا بوصيكم لاندي بلاحظها كتير النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أسفل الكعبين في النار يخص القميص ولا السروال ها؟ يخص الجميع ولا الاثنين يعني كل اللي بتلبس على العورة وانت نازل إذن ينفعش قبل أن يكون الإيذار بتاعك طويل وجنبي قصير كده مخالف، وده اللي بنلاحظه كتير. بنلاحظ الأخير السروال بتاعه طويل، عدد الكعبين بكتير، والثوب بتاعه أو شق إلى الركبة كده ما ينفعش خارص، كده مخالفة. ما زالت المخالفة قائمة. يبقى المفترض إن الضر بتاعي اللي هو السروال، اللي هو البنطلون، شأنه شأن القميص. انت بقى الشاريعة أنت لك منتصف الساق، ولا جناح عليه إلى الكعبين، وما زاد على ذلك فهو فين فهو في المر. يبقى ما ينفعش أبداً مطيل السروال ونقصر الثوب ويكون السورة فيه إزبال فما زال الفعل المحظور قائم وما زالت المخالفة مستمرة نسأل الله أن يرشدنا وإياكم إلى الصواب. نعم ها؟ نعم يا فاضل بعد ناس يحتاج ما تلبسوا شرب شرب يعني ما ادعى ان احنا نقصر آه طب هل هي العلة ما هو ده بنى الحكم على علة غير معلوق غير صحيحة وإحنا قد نبلح في القواعد الحكم يدوره مع ايه ها مع علتي وجودا وعدما ما هي العلة من تقصير الثوب او من تقصير السروال ها هل العلة ان يظهر الكعبين بس ما حد قال الكلام ده خالص فهو استحدث علة ومن عليها الحكم وده بقى من ايه من اخطر العيب اهل الضلال ان يريد ان ينقض حكما شرعيا واخد بالك فيستحدث له عله ما تكلم بها السابق ويجي يقول لك مش مقرر عندكم في الاصول ودرسته ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما تقول له امين ده ده شعور غير كده يقول لك خلاص علة الحكم في تقصير الثوب ان يظهر الكعبين على يظهر ايه الكعبين وبناء عليه خلاص ما تلبس الشراب طبعا الجو مرد فكده بيلبس عليه كالأمر واضح يا ديت لعلة الأمر تعبدية محضة والنبي صلى الله عليه أمر بالمسح على الجوربين فهذا دليل على أنهما كان على عهد الصحابة رضوان الله عليه واضح يا ديت مفهومة طيب ده السنة الايه؟ العادية السنة العادية السنة الخاصة وهي أن يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوحي من الله عز وجل له خاصة له إيه خاصة مثل الوصال في الصوم الوصال في الصوم والجمع بين أكثر من أربع نسوة في وقت واحد والزواج بدون ولي وبدون عقد وبدون صداق وبدون شهود دي كنا أفعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجوز لنا أن نقتدي به فيها ولا يجوز لنا أن نقتدي به فيها بعد ذلك الأفعال التشريعية البيانية وهي أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بقصد البيان والتشريع قصد البيان والتشريع قلت باركم معي دي كلها أفعال قصوا كده أخواننا كده معاي الأفعال نحن ونهديت نصحبة بالقول ولا مجرد عن القول ها مش شرط على القول مش شرط قوله خالص يبقى ده يفعل فعل تشريع دياني بوحي من الله عز وجل حكمه وجوب الالتزام الاقتداء به وجوب الاقتداء به يعني نقتدي به طيب الاقتداء به هذا أي أن نفعل الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم التشريع البياني هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب ده انا عاوز نعرفها كويس يبقى اصعاد النبي صلى الله عليه وسلم التشريعيه البيانيه قلنا الجبليه الاصلي فيها ايه الرباعي والعاديه والخاصه عدم الجواز الاقتداء بها اما التشريعيه البيانيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها طيب للوجوب ام للاستحباب خدوا بالكم معايا اول حاجه الفعل التشريع البياني ما حكمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه فين في حقنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حق في إذا ما له من أقوال أهل العلم الوجوب في حق من في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حقنا الراجح الاستحباب ما لم تأتي قرينة أخرى تدل على الوجوب تاني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريعية البيانية حكمها في حقه الوجوب ما في حقه إيه؟ الوجوب تابو في حقنا الاستحباب ما لم يأتي دليل آخر يدل على أنها إيج واجبة أنها إيج واجبة واضح يا أخواننا كده هل لكم معك عشان سؤال بعده إعفاء اللحية سنة عادية أم فعلية أم قولية مم. آه هي أصلها عادية، يعني كل بلد كانت كده واحد بلد، بعد ذلك جاء التشريع وحولها من العادية إلى التشريعية البيانية، ثم جاءت النصوص وألزمت بالوجود. وتحيّخون لي سنة القولية، سنة القولية، وتحيّخون أفعال النبي صلى عليه فيها أي إشكال؟ بعد ذلك اكتب. ولا سجدة امم كسجدة ها صي كده عشان حتى ماله لا عادية كان من عادة القوم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها ولازم عليها ودوام عليها فتحولت الى تشريعية بيانية الاصل فيها الاستحباب اما الوجوب لا لا من قال الكلام تشريعية بيانية بيانيه اسأل خن ويقول المداومة على الفعل أي من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب أم لا نزاع بين أهل العلم والرادح يدل على الوجوب بس شرط إيه ها ما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها ولو مرة واحدة فلو ثبت أنه تركها يبقى أصبحت إيه تنزل من الوجوب إلى السبيل أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه لا يترك إيه الواجب ها لا هو السؤال الأول هل القميص له زرور ولا لا ويحب بالك انت زي اه ولا لوكا بسرور ما بسيط كبسيط بالك نا فجيت اصلا ايه كما اعتاد عليه الناس في الثيابي ستر العورة وان لا يكون سوب شهرة نعم الكافت ايه الكافت ان يكون واحد زي كده ويقوم شمر كده ويبدأ يصلي هذا منهين عنه اي نعم ها اعد يثاب على ذلك وهذا الذي مال وجنح إليه الإمام الشوكاني في أرشاد الفحول قال ولكن إذا نظرنا إلى الفعل الجبلية والعادية من وجهة أخرى أن المكلف فعلها محبة للنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به في كل شيء قال يثاب واضح لك أن يثاب ها. نعم ما لا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وحديث اللي خدناه في اللقاء الماضي ما مرضت على ملأ إلا قال يا محمد أوصي أمتك إيه بالحجامة نكتفي بهذا القدر نعم يتفضل ده لسه فيها شيء لا لا لا لسه فيها شيء يا أخوان أهم حاجة ما تجارجرش على الأرض بس فين ده مشكفت ده لا ده ده السنة لا أصدر شوف الكافتة ان الإنسان إيه الثياب أصدر الكافتة اختلف في العلماء حتى يعني الكافتة في الصلاة قالوا ان يضم الإنسان ثوبه حوله حتى يدسم عورته وفيهم من قال ان هو يدفع الكم ولكن اللي بتفعله في البنطران هو ده السنة أي نعم عشان يدفع عشان ننقصر ها طب والعمل ايه هتمنثها ايه من الدخل واطف ومحظور طيب إن شاء الله خمس دقايق ونبدأ درس القواعد بإذن الله بزيكم الله خير وصلى الله وبرك على نبينا محمد وعلى سر اللي, اللي عنده أي إشكال في درس أصول